لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني رميت ما عليك من جواهر وبعت ما لديك من أساور ونمت في عيوني أنا لا أطمح أن أصبح قيصر لا ولا أطمح أن أشترم العرش فعرش الشعر أكبر كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا لا لشيء إنما كي أتحضر إني أحبك عندما تبكينا إني أحبك عندما تبكين وأحب وجهك غائماً وحزينا بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبقينا عشرين ألف امرأة أحببت أشرين ألف امرأة أحببت عشرين ألف امرأة جربت وعندما انتقيت فيك يا حبيبتي شعرت أن الآن قد بدات